كرّبت قبلهم قوم نوح، رب العالمين فشت أوقات بيشنوا رب العالمين وبحسي كافر أو كري، وإيمان وإيمان نبينا في عباد الله عليه وسلم وأجتبى عباده جود سال الله عليه وسلم دروتنا درة، وباري بينات كر جلكي الوا رب العالمين دل بلاد اللي في عباده الله عليه وسلم بشتپیامبری صلّی الله علیه و سلم یا محمد هکاف کافره ترااس نه این نداره و باور نکنم صعب نره پشتیمرنه باور نکنم پروژه قیمته اوجتی توی آتی بجنب دروغ تو خواج زنده ابعادت همه قوم کیه ک قوم که کافر بی تو ایمان پیامبر کنه یه قاومن وحش عليه الصلاه والسلام واجهته بهم اخوه تدردكي وقالوا مجنون وزدجر ودبه بهم اخوي تيشتوي تيتهديني بني مجنون ودينه وزدجر وتهونيا شل الكريشن زجاج اه زجاج قافلكريم وليخورين حب كريتي این آو خدا نه بیره. همچنین قوم مجبور هنیاد مشوره بودن و نیا کاچه ها بودن، بیره کا آفه بودن. بزن راس بزن و بیره آو، هاتیه کولان و نیا آفته دا. بسیجش تو را خوچه اتو آو آنه کیه بذیوالی. نه آتی آو کرد. بسیار کلی بسیار کلای آو هاتیه دا. راس. ابن جریل طبری رحمت دا خدا لبید أف هذ مفسرة رحمة الخطة دبيت غالك أخفني دبوتين كأبا كي قوم بيا بالنجرير الطبري بيجير قول راجح أبيا كأبا أصحاب الرس أمن أبيت رب العالمين وماك الصوادنا في سورة ياسين دبوتين وضرب لهم مثلا أصحاب القريتي إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثين بجنوا أصحاب الرس أواش إيماننا إنا بورينا إنا پیغمبر ات خو اینا العالمین ونیه هیلق درن پیغمبر خدای دشلا پیغمبر صلوات الله و سلام محمد فرجنا که به قومتا باری بتنا اینو درو هیتی ندره وا شری بغوتیا پیغمبر خدای پیغمبر خدای بوهناتین او قومه دبیر بیره بیر اوه و ایمان پیغمبر خو اینا او پیغمبر خو درو اینا ندره و سمود قوم صالح علیه الصلاه والسلام و نش باری پیغمبر خو اینا اغل بیروا و عاد قاعم هودي عليه الصلاه وسلام وفرعون وفرعون وقومه وي ابراميم موسى وبراهيم عليه الصلاه والسلام وهارون عليه الصلاه والسلام واخوان لوط يعني وقوم لوط قومه لوطيش تي لوط يعني قومه لوطي بالنا مع بريت ويبل چونكي لوط عليه الصلاه والسلام هو تنبو يمكن قومنا بوهودي بهوت يعني اما اخوان لوط چونكي خزانا اللوط عليه الصلاة والسلام الوابو، يعني أو خزية كيبون، خزية اللوط عليه الصلاة والسلام إخوان عليه الصلاة والسلام يعني قوم اللوط، وهذا نوع يعني هذا كلام كافر وكينة شيءه، كينة براد، رب العالمين بوافق إناي، عليه الصلاة والسلام، أما بوما يجت إنما المؤمنون إخواته. يعني حصر الأخوة في هناك من يكون من ليس بمؤمن ليس يكون لنا الإيمان دارنا هناك من يكون هناك من المؤمنون هناك بس يكون هناك من يكون هناك من يكون من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك زمانی نه و برای قومی نه و برای ونیا فهم مو آب الچه خلودا دنال حقیه و خلودا دنال راستی و اسلام ونیا فدشتان اون که آتی دری عالم شرم که چی شرم که دین خو آشکرایی بشه دخالتی شرم که دنیا حقیه آشکرایی بشه دخالتی بز دو جیو فلابیزدی و خورازی که دنیا دچی دنیا دین اسلام که حق و راست دنیا وکی رجی دنیا همو زانه که دین که حق و راست دچی لکه يتعبير الخير لذا دفاشي الدنيا دي مكرف الدنيا أصل أول من روى بالسرمال ونيا ربعمجد فص ضع بما تؤمر أو أمر المات ذاكرين ونيا تجيب شطب بيجي أشكره بيجونية حوجنيه منروف لأن كس منروف يشيلنا كات نشاد زراني بجهه تمر في أزيات تمر في بدات هكى رب العالمين بمر فينا في سبيل تاسشاد خرابي بجهه تمر لأن أول هندي دين إسلام وجوانيا إسلام حقيقي إسلام داركبيت هكى شبه تجوتان این او اجتهاد قرآن و سنت دعوتی باید قرآن و سنت دعوتی نه امر رابن چلید کن امر رابن ریکه ببينه امر رابن او اجتهاد خود پیامبر بودیم اما چلید کن بسیاری انسان خارجی افراسی جی بس با خاطرچی ایکی جی خوازد کن ایکی فلّه ایکی زدی یا ایکی مشترك ایکی کافر ونیه دوونا خوازد کن در رابن قرآن و سنت چلید کن قرآن و سنت دین الونیه اخوال الونیه و هنگی ونیات توسر کافرایی که مشترکه کل خوازدگی توی کل خون رازی کی؟ کافر عالمیه. و بعد عقل ملایلی وی مشترکی و کافرش رو دچارهایی، دچار کمی. لایلی مشترکی و کافرش رو دچار کمی. میرو دچار کمی. مشد وع و نیا خو بدل کرد. اما سادینه خویا حق نیا. اما تناظر دینه خود کرد. نه والتنازلونات الحقيقية والدينية والدين شو جاؤوا زانوا ونيا شيء حقة وشيء راس ده، فهندم رواية بسرمان ونيا تبيا أم دي قرآن والسنة بچي، ونيا وشنا قرآن ما مرفونها بيشبكه، نا بيخاطران إذا رأب جاي لوط لوطي لوطا، بس وقتهم ما المؤمنون اخواتو. يبدي بس إيمان دارتنا فهذا بجنبه أداة الحصر إنما إنما أداة حصرة يعني حصر الأقوة في المؤمنين يعني هنده غير إيمان دارتين مننا برات مانيه جا حوجينيه ونها جتا عبيره أم نبدي ونها أميش إيكل قوم ما ونها إيكل مروفه إن كوري البنوية تترى الناض بصارمونه داش جيت يعني دارفاي بصارمونه داش جيت ونيا ما بينه ما بصارمونه عهدية وشارنية ونيا ربع عمين يجوت يا مانيات درسته تشيل جالب كي أنت بروهم ما تقصده إليهم ونيا درسنا نقد الزلمة اللي بكي نقد يا خرابير بكي عدلت بجيل كي أما مثلاً قام بيجمل البريت منا ونيا البرانة البرانية، شو كي خدها ريك ندعوهم أبوه آحنة وافتشت بنوتي ما وبيعمرش الله عليه وآله وأصحاب الأيكة، أصحاب الأيكة قوم شعيب عليه الصلاة والسلام. أصحاب الأيكة بس قوم شعيب عليه الصلاة والسلام. هل أكيد سورة ديد أبو مهاتي كذبت كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، أصحاب الأيكة قوم شعيبيا. الأيكة بجنا وأوجي جلك بنادار بنادار لبن وبنادار توي هم ما تيك راجبون طال تخل جوههم بنفقي، شو كي أوجي عليه صلاة وسميه جلك دار لبون وبنادار توي معزوم بنو طال توا شو مشهور بون بهندى، وقوم تباعين وقوميت تباعيش، أفا هما بوري بيعملت خناينا وهما بيعملت خودرونا داره وزيت بيعملت خودان نكاد بيجي. على بس قال <تصفيق> مكبو قال متبع يا وقتي عايشه راضي بنوخذها للبيت بيصير ليادي كرن وتتبع عملوا بكب سرمون بو يعني يباجوان يخربوا انت متنوبني رب العالمين بحسيخ قومي بخرابيه كيري بس بحسيبي بخرابينه كيديا نغوتي وانيا وكيه فرعوني وفرعونو ها نغوتي وتبعون قلت وقوم جه وقوم تبعي <تصفيق> دي قومي تبعي تشكر باید پیامبری نیناش، باید آنها قاصد پیامبرشون نیناش، یعنی او که چبیه، او که باج بیه. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و هم بنو منبه بجید، بجید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نهی نمکر، الهند که آم آخفنب بجینه اسعدی، ما گوته، گوته پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اسعد او مروفا تبع رب العالمین هنارتی. یعنی او, او راد بو دین خوده بلاوت کلی، او ست دین ابراهیمی با علیه صلات و سلام یعنی مروفک بیا یه باش بیا صالح بیا یه را بو دین خوده یه راس و ی حق و توحید و بلاوت کری ست دینه که ابراهیم علیه صلات و سلام جا قومه ویه چی کلی یه درو اینا داره باری پینا کلی ازیتا وی مروفه یادای و ازیتا کهش یاداونی کیه درویش اینا داره أو البيغمبري خطبه هنا تلك كيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيدة <سألة> يتصالحة أو كيف؟ يكري مروف صالحة جنوبي أسعد وان تباع سالحة؟ دو آويتهين أو نو نو. دو نويتهين نو أو ديورة تباع نووي بيا واسعد نووي بيا يون تباع ونيا بيا وان نووي كي بيا اما نووي دي أسعد بيا افهار دو نووي اتابي بجنا أسعد الحمياري وان تباع الحمياري طبعاً ي... اليماني, اليماني يعني الكيربو اليماني اليماني مرو بك صالح بيا باج بيا الدعوة بو توحيد الكري اما قوميوي انكاريو لكري باري بين اينا ويبدروين كذب داري كلن كذبا الرسولة افنا هما افنا ربعاميو ما قوتين هما فيغمبالت خو دروين باري بين اينا فحق وعيدين فحن دار ربعاميو جيت حق سر هنا و هوتا هوتا هاد. هوتا وعيد يعني هوتا جفت هوتا هوتا هوتا هوتا هوتا هوتا هوتا هوتا هوتا هوتا هوتا شو هوتا هوتا هوتا وعيد هوتا هوتا هوتا هوتا هوتا هويت جافا هويت جافا هويت مغفرة وأجر عظيمة وعد بو لي خوش بيني ودرجة درجة, درجة ما بلن, بلن بنا. وعيد كيا جفن وعذاب وهلاك أبا وعد فهند أبا أنا هم رب العالمين شيب بوهاتو بحق بوسر وانيا وبوهات أخري وعيد يعني أوقف او, أو رب العالمين لكن يكود عذاب ذاتها كباري فيها هم بدك خناينا هم متشلاتن هم رب العالمين هلاك بونو عذاب ده ووع أو قفت رب العالمين العبد الخوت كان همو قاوي هاك عبدوي نبدا ري باهو او شو لي ضرب رامي ودي بيلا نهلون ضرب رامي شريكات ها او جعفر هو دي بجيكا الله لا يخلف الميعاد مكافره همو قاوي رامي شريكات بجبه جدا اما بو ايمان دار موحد بل كي نج رامي شريكات بل كي عفو كان هو ايمان دار موحد طبعا أما وعده رب العالمين هم ما جب جيت كات وعدي يعني رب العالمين نقول تتابع ما بحش ده التخوش بوم ده هول كمان هم رب العالمين جب كات بس هدي وعيدة غفن رب العالمين بو مشترك وكافر هم ما شلت كات جب كات أما بو إيمان دارك مو واحد رب العالمين أو بكيف أخوة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك يعني البشر كده كي يقمر وتهو بناكل وتشوف يا رب العالمين بل كرب العالمين بلك رب العالمين ويا مع العالم رب العالمين كشي الليكرين جاف الليكرين أبي السار كابويرا بمريد هنا جاف بس بلك رب العالمين شلاب كات بيت وأق شيءه أق كيماتينية برجعك أق رب العالمين وفضل رب العالمين يا وصفاته كونيا يعني بيجي بيجي بيجي كي وی مروریش ونیا ظلم کرده بود خرابی کرده بود، بس بشه دیگه تو هر منطقه عفو کنی. حالا دیشب میشه؟ آه ده ده کوشیل وی مروری کرد ونیا دیشب یه صحقه پیشی به حقیق خلی بالجید پیشی به خلی بکات ونیا، بس هندی باج بو، هندی برحم بو، هندی ونیا مروری که یه دل نرم بو ونیا و باشید وی نوکلای کرد، اینا عفو کرد. جواین لاهی مثه ون آعلا ونیا و رهبر عالمیش بس شرطه کی، بلکی او جافه لا يمكنك ان تكون جافه او جافه او جافه او جافه او جافه او جافه او جافه او جافه او او جافه او جافه او جافه او جافه او او او او ربنا ما ادغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي. ابو عندي شي بيجيد ما يبدل القول لدي يعني أو من قوتي نا قلت نهينا بدل لا من قالك داوود من قوتين حملك لهن هنا پیشتر ابر الاعلامینی بحثی دل دلیپیامبری دوستان الله و علیه و سلام وجود کافر و وجود هر کسه که دیش کباری نه این پیشتری ابر خدا بوموجودی پیامبری الله و علیه و سلام ابر الاعلامین دعای دوی نید هک هر برداوم بسر دره این نه در پیشتری ابر خدا بوموجودی پیامبری الله و علیه و سلام ابر هات بوم بحثی هنده کرده او کافری باری نبودن بساح بین نه و ساح کننده پیشی مرنه ابر الاعلامین بواده هنده دین لاینید يجي ابو ود هذا بقى بالخلق الاولي افعينا يعني افعجزنا ابو حميد بيش تجي كافر هونك ايمان نهي نوباري نيبچه صاوبينه وبشتي مرني مو بيجي هم ساخنا بينا ابو حميد ما ام ما بيشي نبي جرائك شيكاين ما نفسي افهم اكو اياه يعني لم لم نعجز ابتداء الخلقي يعني وقت شاكرين ما أولي شايكرين ما فيش يبو ونيا عجز أبته فيش ينبيت ونيا بالعكس عجزت فيها قدرته يا رب العالمين أولي عم حمuye شايكرين حمuye شايكرين أكوفر إيمان كهبو شايكرين أبو ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم ایوه هبو؟ هبو. ایمان و باوری چه هبو؟ چه کردن هبو؟ کار باعث مین اول چه کرین عالی عثمان چه کرین ایمان و هنده هبو و نیا اف مخلوقات را باعث مین چه کرین بر هند را باعث مین بیش تبدیه اونقدر بیش تونگو ایمان هر یا هی چون بشه می ایمان و های کار باعث مین امت چه کرین نیا او باعث مین ما یا مزحمت نبیالانی ماب چه نیا جهارای که نیا اوماب صنایع چه کرین هر وقت را باعث مین اعتراف أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يرى بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى ان إنه على كل شيء قدير. يعني يرى ان يرى ان يرى ان ولم ان يرى يعني يرى يعني ولم ان يرى ان يرى يابصناه وبيشل بتشبكه تشرب رباعين بيشينجي بقادرٍ على ان يحيي الموتى. بيشل بيشتينجيش بيشت جاركوديش مرياء صاكة بل إنه على كل شيء قدير. يعني بل رباعين حمشك بيشل بيه. بل عند رباعين بيشتى بيشت يد بالخلق الأولي. يعني ما بيشنا يعني ما بي. يعني يا يا رب العالمين أو أتوديج وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني رب العالمين وني أبي الجرد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بس رب العالمين ده يبشت ده. يبشت كيب دي يوم جوتي رب العالمين جوتي. شوف لادي ده آ دسترس بید، بو جور دویه هست. اچه یکم جا ده جیگه. جو بو زحمت بیفتن او که آو که بیفابرید. مطمئن میشه هر چه لولی میشه و نیه زحمت بود، و کنگی آب زحمت بید. جورایی که، بس جورایی که آب زحمت نبیه. حتی جور دویه بید؟ حتی جور دویه زحمت بید. اما کیم کردن عقلی کافر یا مشکوک؟ یعنی میتونیم چه عقل نیه؟ بو ایمانی بچور اولیتیه و ایمان مدام اونو ایمان دیدن کار باعث پی آوی اول چکیدن نه تو اونو ایمان ها بدنیا و کی بجنا و اوتوماتیکیه تو اونو ایمان ها بید کار پیچید بیشتره بکد و جورا کردیش که دوباره پشتی نمیدم بلهم فی لبسن بس ربعامش دفناید ناف ناف لبسن یعنی اشتل تیک هل بی حاکی و باطل اا جمانت خلط يعني تيك هلبونا أو كسا ونيا لبس عليه الأمره يعني أفش تيل تيك هلبي حقيقي وباطل لي هلبي هلبي. تيك هلبي ونيا ويا لبس لبس عليه الأمره وطبعاً بيجد برهندي أبش تمانية تيك بينهم في لبس من خلق جديد اتش دا ديتيك الببو ال تشيكر نافا جرا دويك وجراكو دي تشيبنوا موير الخوتيك دابو نخون باش اولي وا ايمان بها بقراب العامين يا تشيكرين بس وقت واحد برتي صا بنا باش نمرنيت و ايمان بيه ني ما باري بنيه و باوين باش دوني اوا بعقلي و باه اخوهم جرايكي ايمان بي انتيا جرا دوي شوني بالطريق الاولا شبكان ايمان بك بي بينو باودي ببي بي بي. ولقد خلقنا الإنسانة. طبعا مش بشك مملو في شاكرين. وابحثي هموم الروفا جنس الإنسانة. هموم الروفا شاكرين. وهموم مخلوقات تشيكري. ونعلم ما توسوس به نفسه. طبعا أبي خلق وشاكرناش والله Hay avi tu zani avi shtadi shtov chekei de chele he de chele de shtov shurki adniata ani no zani pe avi bist inge de des chekei chekei ne ikno et vanya nazani safine chekei tu bizvoladi safine chegedam jibad shtov safine chekei de chi chekei ne bizvolaga shtov nachniva ne beru osame vinay de chega safine unya va de che shtov safine chekei ne illati vi avudi hech beri inge chebi alama alama bi berhanda shaba alamin dechil و بره نجي رب العالمين جاءنا الموزعين بهم وشتكيها بكاف من رواية شكرت وشناقت ودبت شت شبيت وبش دخرا بيت ونيا وبش دشة من رب العالمين دبشة واحد داند سعدي ونيا نفسه رب مع الموزعين في مروية هم وشتيهاي نبأس أو شتيب و نه اوجتازی وشت کرد. اما امجد امزان ما تو وسوی سبی نفسه وو. وسو وسا اوجتاد و اقتنا واجتافت را کرد. آب هی دیگرک. بس پشتی اول لغتان. هم اما پشتی اینگی وسو وسا بچه ترکاری نال. با حضرت با فکر آب الناف دل مروری در مرورش لد کرد. که شیطان بیت اسرار دل مروری. چه مرور گل بس کی زانی؟ بس مرورت غير مروفية كسن ظانيت غير مروفية كسن ظانيت إلا كي نبيت إلا رب العالمين بل رب العالمين بجيت ما مروفية چه يكري هم همو تشتوش مع علم الموظائب همو هاي اوه اب آشق رائد كت اوه اب دزيب كت و اوه ناف نفسه خدا شد كت نفسوي قلبي تاقبي و او وسوسا ناف نفسوي ده بس رب العالمين و رحمة مدبرية اف وسوسا ناف نفسه ما هده چه يكري يل مخو إن الله غفر لهذه الأمة بأن بصع الله سما أن تجاوزت أمتي بأن بصع الله سما تمني به حدثت به أنفسها يعني نفسة ما لم تعمل به أو تتكلم ما دام نك تعمل ما دام حديث النفس بس والنافد لي دلي ده وبشتى إن جباني ديناه عقيدة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 ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه. أبغى مش أمني زكترين بفي مرؤوي بفي جيانا في مرؤوي بنفسه في, في مرؤوي.إذا بو نحن بوشيا. أبو تعظيم يا. ها رأونا خربانة مية كه. نجلكن بس إيه كه بس, بس موازنه وحمام موازنه بعندنا ربعمية بتيما نحن أقرب إليه من حبل الويد.مش أمني زكترين هاشتو. بمرؤوي.الكيا من حبل الوريدي هل رها ونيا ذ حبل رها الوريد يا وا جريدة قلشة قل دلهم لوبية قل دلهم لوبية وتعتهد تاس سكري. أبغى مش تعيش تأمني نزك يعني كثير أوكي تبينت أزاني رب العالم. هذا الجلجل مروف هو، ونيا مروف من شنو قد؟ نه زاني بنيه، علم رب العالمين علم زينب هم هاي. بهذة رب العالمين العالمي من حبل الوريدي، نيا الرها جنوي. العالمين وقت بذاته رب العالمين عرشي وعرش الكره السر عثمان هذا من ياسر عثمان وسر بحشتي وسر مشتكله عرشه رب العالمين الرحمن على العرش سواه سر عشي رب العالمين نيزك تره بما الفيرا ها ناف نوف شكرا مروفي دو جلد ريجر دو بعلمه علم رب العالمين نيزك تر يعني علمه زينب ما وقدرته قدره شيان رب العالمين نيزك وبصره ونيا أفا رب العالمين فانشتنان إزفتل أما بذاته رب العالمين الكرح رب العالمين ونيا أقرب إليه من حبل الويد بحس كيه. بحسي بحسي ملايكة اندك مفسره يقوتيش بحسي ملايكة بس جمهوري مفسره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 أبيكودا مريت، إسم حاله مرنيل هنقول، بس هو نابينه، جوان ملاكته نابينه. جاي يقولي أبش وكيفه ونحن أقرب إليه من حبيب بريد، يعني ملاكيد ما نيزك ترنبو مرؤوفيل تشى. ها، هالقوى يا ملاكيد شنو يزكمن؟ شو شكل الدنيا؟ بس مفسره أراد يقولي، چونك رب العالمين أراد هم بحسيكها، ولقد خلقنا، ما الذي خلق؟ الله. ونيا هم مو بحسيقود كاتي يقولي أبش هرب بحسي رب العالمين إذ يتلقى المتلقياني يتلقى يعني ود جيد تلقى الرسالة يعني أخذ الرسالة يعني بر يتلقى المتلقياني بعسهد ملكته رجت ودرا عن اليمين وعن الشمال أبعاد جد ملكت ماي دونين أيك الرخراس ذي وأيك الرخيشة ذي قعيد جقعيد هندا كوجدي يعني يترنجدينا یک راه خیلی راستیار نشده، یکی راه خیلی کریار نشده، چه؟ اون دکوری قاعیدون یعنی ملازمون، یعنی همون قوید قلب کداست، همون قوید قلب رو ویده. جه حاضریم ام شلیک کن؟ امین نمی‌ندا. ام راه بی نیا، با وقت چین مرافکده دو تیند مرافکده نه، و دیپخو مرافکده گناه حاکمونیا، یعنی اساس هنگی نه نه، و نبج مرافکن، ملک نه نه مرافکده جد بیز دا، اون نهنت برد دا، از بخو گناه حاکم واقشنیا، لون چند حمام دادن نه و نیا هر حوض جت پیز بنویت کریت بنکاد چند نفر دادن نه و نیا حوض جت باش دانیم. ابرامی دیگه ای دیه تلقا متلقیانی عن الیمینی و عن شمالی قعید. حتی هک بیشی، هک بیشی نوش نیش. مکیل باید بینید. ابرامی نبینید. چطوری ملایکات اش ابرامی داشته داره و نیا کم ه زانن اف ملایکات زانن کاچه ها یا کاچن نفر دلم رو ولكن يقول الله عليه وسلم من هم يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله بس لك ان الله يقول لك ان الله كتبت لك ان الله يقول لك ان الله يقول خيرك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان بس يقول لك ان دب يقول لك باز دل داره همه بیها، بزد دل خود او نیه با خدا و کلیکت، اما دیل این دکم ملایکاتش مبلغامینش دنیشده داری، یه جماعت اما الله یعنی ملایکات و شرابامین داشتنیشده داری، هک بیشین ونیه ناشت بس نباغامین ونیه ایبسانه کشید کدبو، کنیشید در کلیا ویر چیو نحکت ونیا وی وگویشید کن، به نیست بحثی که ونیا یه و خالق و همه یک کد، های بینی دعما بیه. ما يَلْفِظُ من قول يعني هر آخف ناكو مروف يعني بطريق الأولى هكذا شو لكي بكيدة چلها هكتا نويسين آخف تنبيد يان چه دي بيد يان كريار بيد إِلَّا لديه رَقِيبٌ إِلَّا لَدَيْهِ يعني چه؟ لدى الإنسان عند الإنسان إِلَّا لَن يمرو في چه تهين دو ملايكات تهين هفا صفت هر دو ملايكات أبنى هفا طبعا ما كله ما مشهور بس نرقيب وعتيد ونья نوڤت وانة ونوڤت وانينه نه ونوڤت وان هاد ملكاتانينه نرقيب وصفات دوانته وصفات هاد دكان الرقيب وعتيد صفات في ملكاته ورا خير عاودته ورقيب وعتيد صفات كياس في ملكاته رح يشبع يعني مراقبة يعني هاي المرؤبي هي شيارة المرؤبي هي مراقبة المرؤبيد كه لسهح يعني حاضرة يعني ساعتاتا وشي قداتا قالتا كوراكر يعني أنت أخفناك ديه كل شي كان إيه كل دي نبيس ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد جاء علماء يدو قولا كأف ملائكتا واحتراب العلمين قراء يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد من قول أفتيا نكرا تجو أن دا يعني هذا هم موش كان همو آخفنا و همو شلات نميسا يعني هرچ خير بيت نميسي جي غنح بيت نميسي جي اوه خير و غنح يشنا بيت هرچ لتن تنه نميسي پشت انجي يگوتي يمحو الله ما يشا و يثبت وعنده امو الكتاب اوه خير و ونیا خرابي نبن اوده چلهم؟ يعني مسا انت خود ريش کر بناك ونیا اوه نا خير ونشيا؟ نا غنحش ه وجد دیه دنیستیم و نیا فلانگاتی خوشه کرد، هو درش کرد و نیا آن خار یا آن و خار و نیا مادم انتش چو انتش فه دنیا، هفده اینا نویسیم، باز پشینیده چه کن؟ دهنه خواهش کرنه با. او قوله که ما یلفیز من قولین، یعنی هر آخفش کار خیره بید یا نیا شری بید. یعنی چه که مقداری لیره، یعنی هکا، او قول موجب للعقاب یا للثوابی. و هک آو او که آو بن آن آو فعلا که آو بیت آو بیت سبب هندکا خیر بمری بیت نمیسین. یعنی چند بمری بیت. هنگی دیاف ملکه داشتن. دیز اما آخف ندی چلان آن. آخف ندی نهایت نمیسین. هر حالات که هبید چبین میسین چنل میسین. آو آخف ندی خیر و شرط داره بچلان آین. آخ صرف جمل مری نهایت کرد. سر. اما او حساب جمل مری نهایت کرد. سر. آبی خیر شرط تد هبید. آيات هر او عووني و خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوي به نفسه رب العالمية بجيت اسهموش تكي ظانم و من علمو ديتنا منو ونيا وشيانات من حمو جایکيه تهين بس سر هندران موجوش يدانوين دو ملوكال شيدانوين نحو حو جايفو ملوكاتانية رب العالمية بخو علميها يكو عمشد كيينو جناتو بس سر هندران رب العالمية بجيت حجات سرموش لبيت فايد وبيت وبيت شك بيت ونيا رجع قيامته د کستو انکار یا نکد دنیا رب العالمین دی و ملائکات ده ده او ملائکاتی جه دنیا دی او کتابت کو اینا نوبات هات اینا نویسین، او دیو یادت دور مرو ویتن امین او قیامت چوا حجات نمینن یا چوا دلیل نمین بزولا نیمن افنکلیه ام من زانیه نخور رب العالمین هموشته کی زایت هموشته کی بینییدیت اما سر اندراج دو ملائکاتی اومداناین هر اخاف نکوام کن هر شورا کام کن هموچه ته همون دت نیویسین بره د مرو به سما دیه یه گل پهه بیت یی شوار بیت همو آخف نعمروا في نكد، هم كريارة مروا في نكد نأخذ في ذي السبب يعني ده ونيا أف آخف ناو أف كريارة هم همو حساب ده جمل في حسن البصري أحمد أخدها لبيجيت، هر هر شولا بيجت كان والنبيسين، هكيا باش بيت ملائكة بيت راح هذا كتاباته ده شلية كان؟ لباك ده ده وده شلية كان؟ لبحث قوته وكان وحثت ترابيه با درابيه وات چه يد جلت ده هاي؟ بازه في كتابه وات جلت ده دي. وكل إنسان إن ألزمناه طائره في عنقه, في عنقه وفي آتفة خليد يجد همومروفكي طائره يعني كتاب عمله وان كتاب عمله يعني او عملوية يجلده بشي با نيبسكروي با نيبسكروي با نيبسكروي با وكل إنسان أزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابة قيامة كتابا يلقاهم من شرها رجع قيامة أبو شركا دبوا بكنا ما أدري بس بنفسك اليوم عليك حسبة بس تو كتاب أخذ شركا بقينا وحساب الجالخوكا حساب الجالخوكا يعني من يا تو زان ومن يا كأوف نوكا جزء تب وشيو تدان يعني من يا زان أو عمل تاكلي باش ونيا السبب وقرب العميل أبغى تكري ها كخرابيش مهني لما كيبكى نماین از حال کنی، او سعی کشوند که چوشت خلات دهاتی، آشت کاتیانی، عرب ويمرو را برایش بشه ویمر ویا ونون تنست جلا، شيئا من هذا، بشه او ملکت بتنیسی، کس ظلم تکیه، تو اینکاریا بشه که که نافیده، طبعاً دچی بیشی، دبیشی لا یا ربي، نمیشه ربي نه ولت چو ظلم نه و اینکاریا چوشتیش نه نکم، چون که همش همو عاشده منکری و نیم خوبی یا ن منکری آن حدیث کادی پیامبر صلی الله عليه و سلم بجید مرو به اک ديكات کلمه دکاد کلمه کبراز بین عرب العالمیه کلمه که ونیا حقیق و یار عاستیا دویت اسبابهند و نیم مرو به چیله بد اه ما بیبشتناف راز بین عرب العالمیه و بیبشتناف باشند وبالعكس بلع زش اک كات اک کلمه دکاد و بودا رب العالمين كرب لعبد بن كلمة كونية استهزاء بدينه كلمة كونية استهزاء بصرمانك بدينه خداب حديثة قال بعمر الله عليه وسلم كلمة كونية كلمة بعض الطلب يا خلته دمرف شليه هفت الصلاة إشتنا نافجح نبدأ سبب إيه كلمة ولكن ونياوي عبد بن من خداب ابن ماب حديثة بقي اول الله عليه وسلم این دو مروف ها بمنیا، یکی بني اسرائيلیا برادرت ایک بن، یکی گناهکرن و یکیش عبادت کن. منیا ات آخری چی بوده؟ عبادت کریم چی بوده؟ وی برادرخویه گناهکریم؟ بوده اللهی ربعمین تحموش نابید. اینا پشت منیا ربعمین هر دو مرین منیا و بچون افلای ربعمینی ربعمین بوده وی ابی باش منیا بوده تبو و بوده. بوده موتا عاوجت ناف دست من و نیا کلی خوش بینه و توی ماده من کربو عادیه تا می‌دونه کربوهواکیله خو توش بیشتر مراقب راحت خوش می‌بین و توی مرغ به گناه کار و توی هرت و هرت باحشت دار و قدری دیش هر که کره و هرت نوجهن می‌دونی و افاق نداریم و نیا گله گله کج نه گله کزورن و نیا خودیا کفرانگذشته باحشت نیا خودیا کفرانگذشته جهنمی او باحشت توش چیه اسنایم و نیا افاق ندارد کن خودیا و خر اوشو و او آخفنن اوید بنا سبب هنده ونیا مروفی بنات چی بنات کهی دا و نافه لاکه دا ونیا خودین اکت مروف بیتا سبب هندیشی عذاب و جهنمید بیت بر هندش خب آرامینی ما هونگی چیه کرین و ما هونگی بو هند چیه کرین ونیا ام مع علم و زاینب هونگو هم ما هی اوشو و او آخفننت هونگ کن و ما به هونگی بو هونگی چیه کرین دا چیه بکن و رجا قیامت حساب یش نجح نمیداد. برندی هر مروری که مصرف می‌کرد و نیا سحک شوره یا کریوید کرد. همو یا آخف نیت مروری و نیا بنواد راست بین آخودات داد بید. هک مروری گناه حک خرابیه که شکر مرور زیتا و بب کرد و بر دوام نبید. نخورش قیمت. اما همو یادگل مروری دای مروری فجری داینه. یادگل مروری ده هن. حتی مرور حساب یادگل مروری کاتو چی تا برنبالی ربع و نه وسایل در ربعمینی و نه چیش بوماکری ناو وین ویسینه دا و نه ربعمین رحمی شد ما دنبهی، آو ملایکه تاریخی چپی او و گناهان نمیسید شش ساعت چنکت؟ و شش ساعت آن میسید. شش ساعت آن میسید. دیشب بلکی ربعمبلکی چپ کرد، و بپکرد، بلکی ربعمین لخوش بید. آب همو و نیا رحمو فضل ربعمینی جال ماکری. هی کمرفتیش گناهیش بود، آخوند او خلا دش ملو بکرد. بنبي زيبكو توبيبكا رب العالمين المروج يحوش ببيتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين